بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى. وصلاة وسلام على عبادك الذين اصطفى ثم أما بعد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 يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه كما حكى الله عز وجل عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوا فهذا من هجرانه وترك الإيمان, وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه وترك تدبره وتفاهمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه والعذول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه فنسال الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخط ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام المقضى أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه وأرضاه إنه كريم وهاب يقول وقوله كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أي كما حصل لك يا محمد صلى الله عليه وسلم في قومك من الذين هجروا القرآن كان كذلك في الأمم الماضين لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين ثم يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلام وكلامهم فيما لا يعنيهم حيث قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أي هل لا أنزل عليه هذا الكتاب الذي اوحي إليه جملة واحدة كما نزلت قبله جملة واحدة الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور فأجابهم الله تبارك وتعالى عن ذلك بأنه إنما أنزله منجما في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث. وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين كما قال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا ولذلك قال هنا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل أي بحجة وشبه إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي لا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الامر وابين وأوضح وأفصح من مقالتهم ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيله وفي الصحيح عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ماذا الكلام متصل في هذه الآيات حول ما يقترحه المشركون كنوع من اللجاجة وكنوع من الحيدة عن الحق وعن الاستماع للحق وكما ذكرنا هذه الآيات بذلت بقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ثم كان الإجابة يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين وتفننت الآيات فيما يكون في ذلك اليوم كما ذكرنا هذا من أبلغ الأجوبة للمعاند إشعار وتطميع في انه سيجاب يقول أو يسأل عن رؤية الملائكة فيقال يوم يراها إذن سيراه قال ولكن سيراها في يوم يكون في كذا وكذا من أنواع العذاب ثم ثنت الآيات بقوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهذا الكلام فيه زيادة تذكيت وإنذار للمشركين بمعنى أنهم مجرد أنهم عاندوا وكابروا وتعللوا بهذه العلل كاف في أن يقع عليهم كل ما مضى من عذاب وكأن بعدما بلغ العذاب مدى في أنهم يكون تتنزل عليهم الملائكة تنزل عذاب لا تنزل رحمة وأن السماء تتشقق بالغمام وتنزل الملائكة ويندمون كل ذا جاء تعقيبا على أنهم قالوا واقترحوا ما اقترح فما بالك إذا كان الرسول المكرم عند ربه فوق ذلك يشتكيهم وهنا الـ الـ الـ الـ الـ اختلف المفسرون هل هذا قول للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا أم في الآخرة لماذا لأن من طريقة القرآن الكلام على الأمور المستقبلة بصيغة الماضي تحقيقا للنزول تحقيقا للحدوث فإذن وقال الرسول من الوارد يكون الماضي هنا قال على حقيقته يعني قال في الدنيا واشتكى إلى ربه أرسله ربه عز وجل فبلغ الرسالة ولكن قومه لم يسمعوا للقرآن ولغوا ولا أرادوا أن يسمعوا ولا أرادوا لغيرهم أن يسمع فكأن هذه الشكوى للدنيا وما قرأنا من كلام الحافظ ابن كثير يدل على أنه يميل إلى هذا القول من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه في الدنيا وإن الآية اللي بعدها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم إن طالما بلغ فلا يضره وجود المجرمين لأنهم وجدوا مع كل رسول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين والبعض قال إن هذا يكون في الآخر والبعض قال طهو إل مانع وعن نداحا لا كتير في القرآن إن إل مانع تحمل على الأمرين ولعل هذا اوفق يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه عز وجل في الدنيا وانه يحصل منه ذلك في الآخرة ولكل أثر ما يكون في الدنيا يكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع اكمل الأحوال في أنه لم يدعو على قومه وترك الأمر لربه تبارك وتعالى ولكنه اشتكى لربه فلما رفعت الشكوى منه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات يعني غالب الظن أنها نزلت في الطائف بعد رحلة الطائف وما كان فيها مما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من العنت في مكة ثم العنت في الطائف وفي هذه الآيات لما نزل هذا هذه الآيات التي تتوعد هؤلاء كان بعدها بقليل الهجرة ثم وقعت بدر فمن كان من أصاطين الكفر أهلكه الله تبارك وتعالى وقتله شر قتله وادخر بعضهم ليوم أحد فهلك كبار التواضيط من الذين اذوا النبي صلى الله عليه وسلم عقب بن ابي معيط وأبي بن خلف واميه بن خلف الذين كانت الآيات تقصدهم أصالة ثم عمامه اللفظ ليشمل غيرهم كل هؤلاء ما يعني قتلوا شر قتله ما بين بدر وأحد فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رافع شكواه إلى ربه تبارك تعالى في الدنيا فعجل بعقوبة هؤلاء الرؤوس الكفر وادخر من فيه بقية من خير لكي يسلم بعضهم من أسلم بعد بدر وبعضهم بعد أحد وبعضهم بعد عام الفتح ولكن غالب من كان من من أوغل في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم قتل شر قتله بعد نزول هذه الآيات وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فإذن الآية بهذا السياق البليغ ودلت على الحالين حال شكوى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وحال شكوى في الاخره ودلت على ان الله تبارك وتعالى يكفيه امره في الدنيا والاخره وان كان ارتباط الامر بالدنيا اقرب لعده قرائن اولا انه بعدها قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فكان هنا في مواساه وهي أليق بحال الدنيا ثم قال وكفى بربك هاديا ونصيرا أمر في غاية البلاغة والرقة والمواساة بمعنى أن هؤلاء المجرمين لا عليك بشأنهم فمن كان قد كتب أن يظل مجرما فكفى بربك نصيرا لك عليه ومن كان سبقت له صابقة السعادة فكفى بربك هاديا له ولن يخرج حال الناس عن ذلك نعم هم الآن من المجرمين ولكن ماذا ادخر لهم إما الاستمرار في الإجرام وإما الهداية فكفى بالله هاديا لمن يستحق الهداية وكفى به نصيرا لمن بقى على إجرامه وعلى عناده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى وهذه الوعود تحققت بفضله طبعا بعض الأفكين كزكريا بطرس وأمثاله يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أسلوب المداهنة لقريش في مكة لما كان مستضعفا فلما ذهب إلى المدينة وقويت شوكته حاربهم وقاتلوا ماذا رجل جاهل متجاهل أعمى البصيرة لأن اللي يقرأ القرآن المكي ده هم بيرجعوا تاني يقولوا ما يناقض هذا يقول لك القرآن المكي كان أغلب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان التهديد أشد وكان التوعد أشد وهو ينأب يواجههم بأنهم مجرمون وأن الله تبارك وتعالى تكفل بهم هداية لمن شاء ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء فالآية هنا فيها من الإعجاز البلاغي والبياني وفيها من إعجاز الأخبار التي وقعت بفضل الله تبارك وتعالى على وجازه اللفظ الأهم من كده كمان قضية اللي أشرنا إليها قبل ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فما كان في القرآن من حكاية عن أحوال عتات المجرمين مش أنت لما يجي المؤمن يسمعه يقول ما أنا امنت بالله وصدقت برسول الله ما أين أنا من عقبه بن ابي معيطة لا دا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ستبقى هذه الكلمة بعمومها شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من هجر القرآن لأي إن السلف كانوا يفرون من هذا الأمر فرارا عجيبا حتى أن البعض لما كان يجي في الآيات اللي زي دي نزلت في بني إسرائيل قال ابن مسعود رضي الله عنه نعوة إخوة لكم بني إسرائيل كل حسنة فهي لكم وكل سيئة فيها لهم القرآن نزل ليتضبر فإذا كان دول اتخذوا القرآن مهجورا أعلى درجات الهج لكن أي درجه منه يجب على المؤمن أن ينفر منه حتى لا يشابه هؤلاء وحتى لا يأخذ قدرا من جزائهم وحتى لا يتعرض لقدر من شكاية النبي صلى الله عليه وسلم فكان من درجة الخوف من هجر القرآن أن بعض السلف مهما كان أمره من مرض أو صفر لا يحب أن يمر عليه يوم لم يقرأ في كتاب الله لا حتى يخشى أن يكون قد اتخذ كتاب ربه مهجور كان بعضهم إذا ختم القرآن دون ختمة يختم كل أسبوع مرة كل أسبوعين كل شهر وقليل جدا من السلف من كان يختم القرآن كل شهرين مرة يعني ده كان متكاسل جدا ده في رمضان وغير رمضان يعني عامه المسلمين الآن نصال الله العفو والعافيه يختم رمضان في القرآن في رمضان مرة ولا يعني يدرأ أ يكون معها ختمة أخرى في بقية العام أم كان السلف لهم ورد يختم كل ثلاثة أيام كل أسبوع وهكذا ومنهم من حاول أن يختمه في كل ليلة حتى نهاء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم كان لما يخلص الختمة يقوم يبتدي في الجديدة ولو ياخد سوره الفاتحة عشان ما يبقاش اسمه ختم وأفلوا لا مع أن دي أمور معنوية ولكن لها أثر في النفس ماذا استشعاره بخطورة أن يبقى اسمه وختمه وجاب آخر الصورة آخر الصورة في المصحف وحيقفره لا ده لازم يفتح يجيب ختمة تانية وهكذا كل ده لأنهم استشعروا القرآن شوف ماذا أثر الارتجاف اللي يصيب جميع الخلق حتى غير المؤمنين لما يقرأوا يعني قوله وتعالى وقال الرسول يا رب ان قوم يتخذوا هذا القرآن مهجور ثم يأتي التعقيب بان اللي يتخذ القرآن مهجور من المجرمين وشوف كلمة من برضو عشان ما تحصرش الإجرام في هذا الموضوع وعشان تبقى عارف ان كل واحد حسب درجة هجران وحيكون من المجرمين بحسب نفس هذه الدرجة فكان في هذه الآيات هذا القدر من البيان والإجاز والمعاني الكثيرة المتسعة من اللفظ الوجيز كما ذكرنا بالإضافة إلى ما ذكرنا مرارا من أن اللهجة الاستعلائية في القرآن يجد الخلق في قلوبهم اضطرارا خضوعا له وهذا أمر لانه من عند الله هذا أمر لأن العبد مفتور على أن له رب فإذا أتاه الكلام من الرب فيه خصائص الجبروت والجلال شعر قلبه تلقائيا بذلك ثم وكما ذكرنا الصياق هنا بيغلب عليه النظارة وبالتالي لا تستطرد الايات في ذكر شبههم ثم ترد كما كان في الشطر الأول من الصورة ولكن مع كل شبهة تجد نوع من الإسهاب في أنواع من النذارة ولذا بعد ما ذكر ما كان من اقتراحهم نزول الملائكة ثم الجواب علي بعدة أجوبة من النذارات التي تكون في اليوم الذي يرون فيه الملائكة حكى إحدى أقوالهم أيضا التي تعللوا بها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وهذا عله يعني اذا كان إما القرآن صدق واما غير صدق اعمى يشوفه ينظر في لفظه في معناه في أسلوبه هل يشبه هذا كلام البشر ينظر إلى المعاني التي يدعو إليها يدعو إلى التوحيد هل يجد في قلبه هذه الفطره ام لا هل يجد في عقله موافقه لها ام لا انما يقول طب ليه ما نزلش مرة واحده طب لو هو كان نزل مره واحده تغير من هو كان حق ولا باطل يعني لو واحد وضع أباطيل وراح جايبها مرة واحدة ما زادها هذا إلا إبصالة طيب لو واحد جاب حق مرة واحدة أو مقطع ومنجم إيه اللي يفرق بالعكس ده هنا مدام بنتكلم على إعجاز في النظم يبقى التفريق له أهمية كبيرة دام بنتكلم على إعجاز في المعنى يبقى التفريق له أهمية كبيرة لأن القرآن أرشدهم إلى الوسيلة التي يختبرون بها صدق القرآن من كذب صدق القرآن وغيره ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ولما أرشدهم لهذه الطريقة لو واحد كذاب لا بيعمل كذا يوم بعد ما يرشدهم وأولا الكذاب مش هيوري للناس الطريقة التي يكتشفون بها الكذب وهذه الطريقة كل العقلاء لما ينظروا فيها فعلا بأفضل طريقة تعرف بها الصدق من الكذب طيب بعد ما أرشدهم لهذه الطريقة لو إن حد كذب يعمله يعد بقى يوفق الكلام صح ويرتبه صح ويخرج بيه مرة واحدة ويعيد فيه النظر ويكرره مرة وثانية وثالثة حتى لا يضطرب كلامه ولا ينقض كلامه في موطن كلامه في موطن آخر لكن مع إنه أرشدهم إلى هذه الطريقة في قياس الكلام ومعرفته ما, ما زال يلقي عليهم الكلام منجما لانه من عند الله فهو لا يوجد هنا خوف مما يعتري البشر من النسيان ومن الخطا ونحو, ونحو ذلك لذلك قال بعضهم من ضمن الامثله السائره اذا كنت كذوبا فكن ذكورا الكذاب يحتاج ذاكره حديديه والا يقع ويقع بردو انه يقوم يقول كلام وينساه أو يذهل عنه بعدين يقول كلام تاني وهكذا فما فيش حد بيكذب ويبقى قدامه اختيار يخلص الكلام يقول لا انا مش هخلصه ده اللي بيكذب بيبقى نفسه الكلام ينتهي لانه عارف انه ممكن يقع فالعجيب انهم يجعلوا دية دليل لهم معنى كده انهم لو اجيبوا لما امن لذا كان انت الحاجة اللي هي اكثر دلالة على الحق عكسوها فهل أمثل هؤلاء يجابون إلى ما يطلبون؟ فكان هذا أدل دليل على أنهم يعانيون ويكابرون. فبين الله تبارك تعالى بعض ثواب تنجيم القرآن كذلك لنثبت به فؤادك ورتب الله ترتيل. رتب ترتيل البعض حملها على إن الآيات لها ترتيب في النزول عند الله تبارك تعالى. ولكن الأقرب إنه ما شأنكم ينزل القرآن منجما على الحوادث ولكنه ينزل الوحي بأن هذه الآية توضع بعد تلك أي أن ترتي له له ترتيب آخر وده مش ممكن واحد كذاب أبدا يصعب على نفس الأمور لهذه الدرجة يعني هو اللي قاعد خلص الكلام مرة واحدة عشان ما يضطربش ولا هو حتى اللي قال طب خلاص أنا حقول كلام متتابع يبقى الكلام دا ورد دا يقول لا الكلام ييجي منجم مفرق وترتيبه مختلف عن ترتيب نزوله له ترطيل خاص فهذا كأنه يرشدهم أفلا تتاملون في هذا الإعجاز البريغ وبعدين لما ييجي الترتيب الخاص تلاقي أنه ممكن تلاقي الـ الـ الـ وحدة جودة السبك ووحدة الموضوع ونحو ذلك لا تكاد تفصل آية عن أخرى من أجل ذلك حاول أعداء الإسلام أنهم عشان يذ... يصرفوا الناس عن التأمل في هذا الأمر يقول لك القرآن يعاني من التفكك لأن الصورة الوحدة فيها موضوعات كتير كأنهم عايزين يقولوا إيه القرآن يكون كده أولا العقيدة أولا العقيدة في الله هل ده كلام ي... آه كلام ي... فيه علم لكن فيه تربية في الترتيل في انه يعرف يتعب بده يعرف الناس تعرف تحفظ كتبهم بتحفظ كتب اللي هي على الطريق ذي هي لا ولا ده القرآن يأتي واللي هيحفظ طب اللي هيجي يحفظ القرآن هيحفظ اول صورة بتاع لو على هذا الترتيب اللي هم بيقترحوه صورة العقيدة وبعدين ما يعرفش الأذان ولا الاخلاق ده انت عندك لو حفظت جزء عامة بس تخرج بكل مبادئ الإسلام ده ده من معاني التكرار في القرآن إن اللي ياخد حظ منه ياخد حظ وافر حتى لو حفظ جزء يسير أه؟ فيبقى هنا ده من تيسير القرآن للذكر اللي أخذ القرآن كله أخذ المعاني وقد النية وكررت بأنواع من الألفاظ والأساليب والتراكيب ونوع في تقريرها واللي اخذ جزء منه ده يعني تقول ايه تاخد نص جزء عامه بس طب تاخد ربع جزء عامه لو احنا كنا مثلا اخذنا تفسير قصار الصور وحاول كده تقرا تفسير قصار الصور وتتوسع شوية في التفسير اللي بتوعنا اكثر بالمعاني هتجد انها قد تغنيك من حيث الاجمال عن غير يكفي انت عندك قلوا الله أحد ثلث القرآن هذه ثلث معاني القرآن سورة الزلزله ربع القرآن دا, دا كل ذا إشارة سورة قل يا أيها الكافرون ربع القرآن فكأن المعاني في كل صورة من الصور تكرر وتثنى هم بالهم من ذلك ولذلك فالاقرب في ذلك ورتلناه ترتيلا يعني انتبهوا ده انتم عندكم اعجازين في نزول حسب الحوادث تأتيكم الأجوبة على كل حادثه وفي كمان ترتيب آخر في المصحف وده له اعجاز وده له اعجاز ودلو سحر وده له سحر وده له فوائده وده له فوائده فوائد وايضا بالاضافه الى ذلك قال ولا يأتونك بماثر إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ثم عاد إلى انذارهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا نكتفي بهذا القدر صحنا أكبر تكون أكثر